أبو سلمة يهم بالرحيل أسقط المرض حبيبًا آخر أسقط المهاجر العظيم أبا سلمة الذي عانى الهجرة مع زوجته إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ليعاني الأمرين في هجرته إلى المدينة حيل بينه وبين أسرته فأمسى في مكان وأم سلمة في مكان وابنهما في مكان ثالث وبعد أن اجتمع الشمل ها هو يوشك على الفراق يدخل صلى الله عليه وسلم عليه فإذا هند أم سلمة تبكي تبكي شريك المعاناة والنضال فينظر صلى الله عليه وسلم إليه فإذا بصره قد شق فيمد يده برفق ويغمض عينيه ويقول لمن حوله إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله بالبكاء فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة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 كيف أقول؟ قال قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبا حسنة فدعت وكأنها تتساءل ومن مثل أبي سلمة تم تغسيله ثم حمله إخوته فصلوا عليه خلف نبيهم ثم دفنوه غادر أبو سلمة فالناس تغادر أناس ترحل وآخرون يولدون ذات يوم أقبل ركب من مكة وكان من بينهم زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مؤمنة تدعى أم الفضل تاركة ابنها الكبير الفضل وأخاه الصغير عبد الله في مكة مع والديهما وكان معها ابنها الرضيع قثم بقيت في المدينة مدة وفي إحدى الليالي رأت رؤيا أخافتها رأت أن جزءا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فأقلقتها الرؤيا وجزعت منها وخشيت أن تكون شرا وفي اليوم التالي انطلقت إلى نبيها صلى الله عليه وسلم ولما دخلت بيته قالت له إني رأيت في منامي في بيتي أو حجرتي عضوا من أعضائك فجزعت فطمأنها صلى الله عليه وسلم وبشرها فقال تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه كانت فاطمة حاملا ولما جاءها المخاض ولد طفلا كالصباح فأرسلت تبشر والدها صلى الله عليه وسلم فأقبل ليرى حفيده دخل على الزهراء التي كانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها فقال صلى الله عليه وسلم أرون ابني فوضعوه بين يديه فقبله وقال ما سميتموه فقال علي والسرور يجتاح قلبه سميته حربا ترى من هو حرب هذا